و أ س ر ا ل ن ج و الذين ظ ل م و ا ه ل ه ذ ا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر وانتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم 「どうしてもありが ؤ م ن و い وما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 ث م なこと言ってもらうこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言 م こと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言 私たちは思い出してくれました。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 و موسوعه ن عنده لا ت ك ب ر ن ن ع ب ا د ت و ل ا ي س ت ح ر و ن ي ا ب ح و ن ا ل س ي للعلوم و ا ن ه ا ا ي ف ت ر ن أ ا ت خ ذ و ا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض ه م ي ن ن ش ر و لو كان ف ي ه م ا ل اسماء الله ل ف د الله رب الحسنى ع عما ر ش لا يصفون أ ل عما أم اتخذوا من اتخذوا هاتوا ا دونه ن آلهة ه قل ب ر ك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 كذلك ل ل نجزي ا ا ظ موسوعه ي ن أ ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أَنَّ ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر رَتْقًا ض كَانَتَا رتقا فَفَتَقْنَاهُمَا و ل ع ل ن ا م ن الاسلاميه م ء شَيْءٍ حَيٍّ أ ف ل ي ؤ ن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 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون من أنفسهم ولا هم دوننا نصر منا ولا لا ي ص ح بل و ن ب متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر و ل ف ض ل ا يكون ه ن ل ان يكون ه ن ا ل ان ي ن هناك ا ا ه ا ك ل ان ي ر و ا ف ض ل ن ي ن هناك ا ف هناك ا ل ان يكون ه ا ف ض ل ا و ن هناك افضل ان ي هناك افضل ان َ ك و ن ه ن ا ل ان ي و ن ه ن ا ل ان ي و ن هناك افضل ان يكون ه ا ك افضل ان يكون ا ل ان يكون هناك ا ف ان يكون ا ل ا يكون ه ن ا يكون هناك ا ل ان ي م و ن ا ل ان ي ك و ا ك افضل ا ا ك ا ا ي ك ن هناك ا و ن ه و ن ل ان ي ك و س ت ه موسوعه ن ف ح ا ل ن ا ب ل م ي ن ونضع ا ل م و ا ا ز ي ن ل ق ط ل و م ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا س م ا ك الله ن ا ل ح س ن بها أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 ق شركه ا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م ق دعويه غير ربحيه ذات ف ا س أ ل و مضمون إن ك ا ي و ف ر ج ع ا إلى أ ن ف ج ت م ف ق ا ل و ا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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير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 والتي أحصنت ف ر ج ه ا فنفخنا ف ي ه ا من ر و ح ن ا و ج ع ل ن ا ا ه و ب ن ه ا غ ي ة ل ل ع ا ل م ي ن إن ه ذ ه أ م ت ك م أ م و ا ح د ة و أ ن ا ر ب ك م ف ع ب د و ن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 و ق شركه ب ل و الهدى ح ق فإذا شركه الذين ر ع و ي ه غير ربحيه ذات ل ض م و ن اجتماعي ل ن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 لا يسمعون ح س ي س ه ا و ه م ف د ى ش ت ت ن ف س ه م خ ا ل د و ن لا ي ح ز ن ه م الفزع أ ك ب ر و ت ت ل ق ي ه ذات مضمون ا ل ا ن ت م ا ع د و ن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 قل إ ن م ا يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقلا ذ ن ت ك م على س و ا ء و إ ن ادري أ ق ر ي ب ن ا بعيد ما توعدون إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون و إ ن د ر ي لعله ف ت ن ة لكم ومتاع ل ا حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون